هذا الطريق وهذه الاعلام فاصدع بامرك إ ن ه ا ل إ س ل ا م قد عاد يعلو ناشرا ل نور الهدى بغداد قامت واستفاق الشام, الشام هذا الطريق فاصدع إنه الإسلام قد عاد ناشر النور الهدى بغداد قامت واستفاق الشام بغداد قامت